ردت الوزيد من منهل القرآن وقرأ وحرك نشوة الإيمان وعين القلوب بقول بارئ الذي يجل القلوب برحمه الرحمن ردت ردت من منهل القرآن وقرأ وحرك نشوة الإيمان وعين القلوب بقول بارئ